حبك ميزان من روقف يوم الميزان ميت عطشان بس بيدك بيهم العطشان ودعنا احباب ونودع كل يوم احباب من يندق باب نتخيل ميت الباب. وعساس تغيب ننساها وترحل غياب لكن يا حسين كم صابك ما شفنا مصار من ينجميع كل الحزن ونقيس حزنك بين ما نوصل اللحظة سبي شافتها عين سكينه كل ما نلف ميت بجفن يتذكرك ناعين من جسمك يتغطى بشمس والثوبك مسلبين يظل جرحك جريح ينزف يميح راب العزاء على اعتابك طواف الحجم طوفك كربلاء يلي مقدم نحوط طرابين الولاء ولي يزورك يزور عريش رب السماء. مشتاق ونار مشتع لقلوب العشاق نشتاق نزور ونزور ونرجع نشترى يحسين جروح سوارك يحسين غمار تتمنى تموت بالحضره ولا يوم فراق ادري الي بحضرتك يلقى برواق الحضره أربع عشر معصوم جهد تستقبله وتنتظره واسمه بسجيلات الخدم زاير حبيب السغره من باب بيت الكربل كل خطوه حج وعمره وابو فاضل هلا يقيل هلا ضيف الحبيب فلا عوفك يا من قاصد عليه حسين الغريب دعائك مستجابه ولك بالحب نصيب تجيب يوم الحساب وانا لفوقك رقيب من نقف يوم الميزان ميت عطشان بس بيدك تروي العطشان يحسين تشوف بعيونك عين الرحمن يملبس راس كل خادم تاج السلطان انت الذبيح ونعتقي قد فازلك من يسعى ومك قبل هاجر جعل بها الاله الرفعه لو حاضرب تفكر بلد ففت السبعة فجرت زمزم لك وانطتك ماي البضعة كفاك اول حار نادى يا سيو ومعك اكل لك دمار هاشم وشوف اش ما تشوف افوك وطوعديك لما انذب تشوف سلام الله عليك يا غربان الطفور